يقول الإمام ابن رجب الحملي رحمه الله تعالى الحديث السادس قال عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات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 وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم لا يزال الكلام حول هذا الحديث والذي عده أهل العلم أحد جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنه يعد أصل في باب التعامل تعامل الإنسان مع مع نفسه ومع غيره في كثير من الأحوال فيعد هذا الحديث أصل في باب الورع وأن الإنسان ينبغي له أن يتقي كل ما فيه شبهة وأن ترك الشبهات وتجنب الشبهات والعمل بما هو واضح بين هو الذي فيه الخير وفيه الكمال والصلاح وأن طلب البراءة الدينية في المال وفي العرض أمر حث عليه الشارع وأن من أراد أن يبتعد وأن يتجنب الحرام فليجترب الشبهات لأن من تجنب الشبهات يتستبرع لدينه وعرضه وأن من وقع وحام حول الشبهات فإنه قمن أن يقع في المحرمات وكنا أعرضنا في درس ماض الكلام حول الاشتباه في بعض الأحكام وهذه الأحكام ترجع إلى أصول بنى عليها الفقهاء كثيرا من الاحكام ولذلك قد يتنازع الفقهاء في بعض هذه الاحكام تبعا لإعادتها وردها الى وصولها وعرفنا ايضا ان المشتبه او المتشابهات الناس فيها على ثلاثة احوال فمنهم من اشتبه عليه الحكم ولا يعرف الحق فيه فهذا عليه أن يتجنب الشبهات ومنهم من اتضح له هذه الشبهات وعرف حقيقتها وعمل بها فهي لا تعد في نفسه وفي حقه من الشبهات بل هي من الأمور المحكمه وهي من الأمور البينة وعندما يعمل بها فإنه لا يقال إنه وقع في الشبهات بل إن عمله بما يتضح له من هذه الشبهات أو من هذه الأمور المشتبهه وإلحاقها بالبينات من الأمور هو الذي عليه يعني الذي ينبغي أن يسير عليه وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند قوله الإمام ابن رجب رحمه الله ومعنى استبرأ في قوله فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه يقول ما معنى كلمة استبرأ الألف والسين والتاء إذا لحقت بالفعل تعني الطلب ومعنى استبرأ يعني طلب البراءة وهذه البراءه لدينه ولعرضه من ان يناله نقص او شين والنقص والشين انما ينال الانسان في عرضه لان العرض هو كل ما يترتب عليه مدح او قدح قال والعرض هو موضع المدح والذم من الانسان وما يحصل له بذكره بالجميل مدح وبذكره بالقبيح قدح وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسان يعني ان محل المدح ينطلق منه وقد يكون تارة في سلفه يعني في من قبله لكن العيب أو النقص أو القدح أو المدح يلحقه أو في أهله فمن اتقى الامور المتشابهه واجتنبها فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخلي على من لا يجتنبها قال وفي هذا دليل على ان من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن كما قال بعض السلف من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن لأنه فتح على نفسه باب شر هكذا جاء الحديث قال وفي رواية للترمذي يعني مما أخرج بها هذا الحديث قال فمن تركها يعني الشبهات استبرأ لدينه وعرضيه فقد سلم يعني من المدح من القدح والذم والمعنى انه يتركها بهذا القصد وهو براءه دينه وعرضه من النقص لا لغرض اخر فاسد من رياء ونحوه لان بعض الناس قد يترك شيئا مراءاه من اجل ان يقال له انه كذا فهذا لا يثاب على الترك وانما الذي يثاب على ترك الشبهات من تركها تطلعا لسلامه دينه ولسلامة عرضه اما من تركها لامور دنيويه او تركها لرياء او سمعه حتى يقال انه كذا وانه كذا فهذا ربما ياثم على الترك لهذا الغرض ولا يحصل له ثواب من اجل الترك بخلاف من ترك الامر لله حرصا على دينه وعلى عرضه فانه يثاب على ذلك الترك قال وفيه اي وفي هذا الحديث دليل على ان طلب البراءه للعرض ممدوح كطلب البراءه للدين لان الله عطف العرض على الدين فقال من استبرع او لان النبي صلى الله عليه وسلم عطف العرض على الدين فقال فمن ترك الشبهات او فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه ولهذا ورد ان ما وقع به المرء عرضه فهو صدقه ولهذا ورد يعني في الاثار ان ما وقى به المرء يعني ما اجتنب ما جنب المرء به عرضه من اللوم فان ما يدفعه مقابل تجنب عرضه من اللوم يعد من الصدقات قال وفي رواية في الصحيحين يعني صحيحي البخاري ومسلم في هذا الحديث فمن ترك ما يشتبه عليه من الاسم كان لما استبان اتركه يعني ان الانسان اذا اعتاد ان يترك ما فيه شبهه فانه اترك لما لا شبهه فيه فمن ترك ما يشتبه, يشتبه عليه من الاثم كان لما استبان اتركه يعني ان من ترك الاسماء مع اشتباهه عليه وعدم تحققه فهو أولى بتركه إذا استبان له إذا استبان له أنه إثم وهذا إذا كان تركه تحرزا من الإثم أي تجنبا من الإثم فأما من يقصد التصنع للناس فإنه لا يترك إلا ما يظن إلا ما يظن أنه ممدوح عندهم تركه ولذلك يكون تركه على سبيل المراءة والسمعة فلا يثاب على ذلك لأن هدفه الدنيا وقد مدح في دنياه وهذا مثله ما جاء في قوله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أما في الآخرة فليس لهم شيء ولا نصيب ولذلك قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون قال القسم الثاني من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده يعني ان هذه الشبهات واضحة عنده فاما من اتى شيئا مما يظنه الناس شبهة لعلمه بانه حلال في نفس الامر فلا حرج عليه لن نحن قلنا ان الذين يشتبه عليهم الامر نوعان نوع لا يزال الاشتباه قائم في نفسه ونوع زال عنه الاشتباه وعرف الحكم الحق فهذا الذي عرف الحكم الحق إذا فعل الشيء الذي يظنه الناس شبهه وقد اتضح له حقيقته وعمل بما اتضح له فهو في حقه من المحتمات لا من المشتبهات وهو في حقه من الحلال البيني او الحرام البين ولذلك لا يضره يعني من لم يتضح له الامر العبرة بوضوح الامر له او عدم وضوحه قال من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده فاما فأما من اتى شيئا مما يظنه الناس جبهة لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر فلا حرج عليه من الله تعالى في ذلك لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك كان تركها حينئذ استبراء لعرضه يعني له أن يفعل ذلك فيكون حسنا يعني فيكون فعله حسنا ولذلك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان بعض المنافقين يظهر نفاقه ويستوجب العقوبه ويتطلع بعض الصحابه رضوان الله عليه لعقوبته ويستاذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان يعاقبه لكن النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول لهم لا تفعلوا حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه فهو اذا يترك عقوبتهم من اجل الا يقول الناس لان الناس قد يخوضون في الاعراض بما لا يتضح لهم فيلحقون الذم بمن لا ذم فيه وكون الانسان يستبرئ لعرضه كما ذكرنا في اول الدرس ان هذا امر مشروع ولهذا قال هنا لكن إذا خشي من طعن الناس عليه كان تركها حينئذ استبراعا لعرضه وقد ضرب المؤلف مثلا لذلك وهو ان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان قد اعتكف في رمضان في المسجد فجاءت إليه زوجته صفية بن تحيي بن اخطب رضي الله عنها أتزوره فلما أرادت الذهاب إلى بيتها أرادت الرجوع إلى بيتها قام صلى الله عليه وسلم ليقفلها يعني ليردها إلى بيتها فلما خرج من المسجد وكانت معه رآه اثنان من الصحابة رضوان الله عليهم وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ومعهم رأى اسرع مش في المشي وإنما اسرع من أجل أن يترك الطريق له صلى الله عليه وسلم ومن أجل أن لا يلحق به ضيقا ومن أجل أن يفسح له الطريق وهذه شان من يحسن الظن ومن تكون في نفسه مكانا لإنسان إذا رآه مع أهله يحرص على أن يخلي له يعني المكان حتى لا يضايقه هكذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أيضا أن يزيل من نفوسهم أي وهم أو أي شبهة قد يلقيها الشيطان في نفوسهم من أج يعني خصوصا هو صلى الله عليه وسلم قد خرج ومعه هذه المرأة بالليل فقال لهما على رسلكما يعني لا تسرعا في المشي انشيا كعادتكما على رسلكما انها صفية فقال يا رسول الله سبحان الله يعني ما وقع في بالنا شيء نظن او يحدث من الناس اظنن قال لا ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فإخشي أن الشيطان يعني يستغل هذا الموقف وأنه يوقع في نفوسهما سوءا وظن سيئا بالنبي عليه الصلاة والسلام فيهلك لذلك قال لهما على رسلكما إنها صفية فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دفع الشبهه من أجل أن يستبرع لأرضه حتى لا يقع في نفسي واحد منهم ان ينال النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فهذا من الامور الحسنة ولذلك قال فيكون حسنا وهذا كما قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لهم رآه واقفا مع صفيتها رضي الله تعالى عنها انها صفية بنت حيين قال ومن ذلك خرج أنس رضي الله تعالى عنه إلى الجمعة فرع الناس قد صلوا ورجعوا يعني فاتتوا صلاة الجمعة قال فاستحيا ودخل موضعا لا يراه الناس فيه وقال من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله قال وخرجه الطبراني مرفوعا ولا يصح يعني أن هذا الخبر. لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من فعل أنس ومن قول انس نعم نعم نعم قال وان اتى ذلك اي وان اتى فعل المشتبه لاعتقاده انه حلال اما باجتهاد سائق يعني بذل الجهد فوصل الى الحكم ال... الذي يراه راجحا او تقليد سائغ يعني انه تبع فيه اماما من الائمه المشتهدين وكان مخطئا في اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله اي لا يلام لان الانسان اذا اشتهد وبذل الجهد وتبين له الحكم وعمل بموجبه فإن كان مصيبا فله اجران وان كان مخطئا فله اجر واحد اجره على الاجتهاد واما الثواب الثاني فهو اجره على موافقه الحق قال فحكمه حكم الذي قبله فان كان الاجتهاد ضعيفا او التقليد غير سائغ وانما حمل عليه مجرد اتباع الهوى فحكمه حكم من اتاه مع اشتباهه عليه يعني فهذا يذمه لان من لم يستبرئ لدينه وعرضه فقد يقع في، في الخطأ والذي ياتي الشبهات مع اشتباهها عليه فقد اخبر عنه صلى الله عليه وسلم انه وقع في الحرام وقوله وقع في الحرام يقول يفسر بمعنين المعنى الأول أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة أي وسيلة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح لأن هذه مواقف ينبغي للإنسان أن يأخذ نفسه فيها بالعزم وأن يأخذ نفسه فيها بالشدة والاحتياط اما التساهل فانه يوصله الى الحرام قال وفي رواية في الصحيحين لهذا الحديث ومن اشترى على ما يشك فيه من الاسم اوشك ان يواقع مستبانه يعني اوشك ان يقع فيما هو بين فيما هو حرام بين وفي رواية ومن يخالط الريبه يوشك ان يجسر أي يقرب أن يقدم على الحرام المحب قال والجسور المقدام الذي لا يهاب شيئا ولا يراقب أحدا ورواه بعضهم أي في رواية الصحيحين بدلا من يجشر بالسين قال يجشر بالشين يجشر بالشين المعجمة أي يرتع وهذا الذي جاء في نص الرواية السابقة يوشك ان يرتع فيه يوشك ان يجشر فيه قال والجشر الرعي وجشرت الدابة اذا رعيتها يعني اذا اخذتها الى مكان المرعى قال وفي مراسيله ابي المتوكل الناجي وهو من التابعين روى احاديث عن النبي اسندها الى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم دون ان يذكر عمن سمع فتسمى هذه بالمراسيل قال وفي مراسيل ابي المتوكل الناجي عن النبي صلى الله عليه وسلم من يرعى بجنبات الحرام يوشك ان يخالطه ومن تهاون بالمحقرات ينشك أن يخالط الكبائر لأن النفس تستمر فإذا تساهل فيه الذنوب وإن كان الصغائر فإنه لا يؤمن منه أن يجتنب لا يؤمن منه أن يخترف الكبائر هذا المعنى الأول في قوله على الكبائر او في قوله يوشك ان يرتع فيه المعنى الثاني ان من اقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري اهو حلال او حرام فانه لا يأمن ان يكون حراما في نفس الامر يعني ان يكون هذا المشتبه حرام في نفس الامر فكونه يتساهل فيه معنى انه يواقع الحرام لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر فيصادف الحرام أي فيصادف عمل الحرام والوقوع فيه وهو لا يدري أنه حرام قال وقد روي عن عمر وقد روي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن اتقاها كان أنزها لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام كالمرتعي أو كالمرتعي كالمرتعي حول الحما يعني كالشخص الذي يرتع حول الحما يوشك أن يوقع الحماء نعم ايش كالمرتعي حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر هذا الحديث أخرجه الطبراني يعني في معجمه الكبير وأخرجه غيره والإمام الهيثمي رحمه الله أورده في زوائده كتابه مجمع الزوائد وعزاه الى الطبراني في معجنه الاوسط وقال في اسناده سعد بن زنبور قال ابو حاتم مجهول يعني فهذه الروايه وهذا الاسناد فيه ضعف لكن يشهد له ما جاء في الصحيحين اذا عندنا المعنى الثاني ان الذي لا يتجنب المشتبهات يقع في الحرام المعنى الاول هو قريب من الوقوع في الحرام والمعنى الثاني هو واقع في الحرام لا محالة لانه لم يتحقق من حل هذا الحكم الذي وقع فيه قال واختلف العلماء في مسألة يعني اذا كانت قضية فيها شبهة مشتبهاء على الناس مسألة يستبه العلماء في حكمها لو جاء أحد الأبوين وأمر الابن بأن يفعلها يقولون هل يطيع الأبوين ولا لا يطيع طبعا أساس القضية أن طاعة الوالدين واجبة لكنها في المعروف يعني فيما هو طاعة أما إذا كان معصية فلا تجوز الطاعة لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والله سبحانه وتعالى قال وإن جاء هداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وهكذا الوقوع في المحرم هنا بعض اهل العلم قالوا ما دامت المسألة فيها شبهة فمن باب الاحتياط أنه لا يطيعهما ولا يعمل ما يأمران به ما دام يحتمل أن يكون محرما وبعض أهل العلم يقول لا ما دامت المسألة ليست حراما بينا فيحتمل أن الأبوين يعرفان ممن اتضح لهم أنها من الحلال وليست من الحرام فيجوز له أن يطيعهما وروي راي قول زالذ وهو المنقول عن الامام احمد رحمه الله انه لا يطيعهما ولا يعصيهما بمعنى انه يماطلهما لا يفعل ولا يقع في الحرام ولا يمتنع عن عصيته يعني يعصيهما وإنما يتوقف يماطلهما إلى أن يتضح له الحق يقول واختلف العلماء هل يطيع والديه في الدخول في شيء من الشبهة أم لا أم لا يطيعهما قال فروي عن بشر, بشر بن الحارث قال لا طاعه لهما في الشبهة وعن محمد بن مقاتل العباداني قال يطيعهما ما دامت شبهة يعني ليست حراما محبا. قال وتوقف احمد في هذه المسألة وقال يداريهما وابى ان يجيب فيها يعني بقول محدد وقال احمد ايضا هناك مشكلة اخرى او مسألة اخرى اذا كان هذا المال فيه شبهة إذا كان هذا المال فيه شبهة نحن مر بنا أن من أهل العلم كما يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أنه إذا كان مال الرجل فيه شبهة وأضاف غيره فله أن يأكل منه قال لك يعني حله عليه وزره هنا الإمام أحمد وغيره يذكرون قضية إذا كان الإنسان في ماله شبهة فهل لك ان تاكل من ماله كان الامام احمد رحمه الله ذهب الى ان هذا المال ما دامت الشبهه تدور حوله فهو بمثابه الميته لا ياكله الا اذا اضطر واذا اكل منه لا ينبغي له ان يشبع وانما ياخذ بقدر ما يمسك او يستمسك به بدنه ثم يمسك عن اكله حتى لا يقع او لا يأكل من الحرام <صفح> ما نسانه ونحن قلنا انضربنا المثل بالوالدين فاذا كان الوالدان هذا الحكم معهما فغيرهما من باب اولى يعني اذا امر الوالدين بشبهه عربنا الرأي انه لا يطيعهما او انه يداريهما ويماطل الى ان يتضح له الامر ما فهمت سؤالك الوالدان أمراك بشبهة يعني أمراك أن تطيعهما في أمر فيه شبهة كأن يقول لك كل من هذا المال وهذا المال فيه شبهة هذا هذا إذا هو يعرف أن هذا المال أو أن الأمر الذي أمرك به أنه شبهة يغلب عليها الحرام لا يجوز لكن نحن بنقول أن المشتبهات لا تتضح للناس لكن أمراك بشيء أنت اتضح لك أنه شبهة وهما لم يتضح لهما هذا محل السؤال نعم ما فهمت السؤال كيف مشتبه في الايه السؤال مو واضح السؤال غير واضح أيه. وهذا هذا الذي قلنا نطبق عليه إذا, إذا ترجح حرمته تجنبناه وإذا ترجح حله قسمناه فيما بين الورثة قال وقال أحمد لا يشبع الرجل من الشبهة يعني من المال اللي فيه شبهة ولا يشتري الثوب للتجمل من الشبهة ومفهومه انه اذا احتاج الثوب يعني انسان ان بدت عورته وهو بحاجة الى ثوب يستر عورته هنا يجب عليه ان يستر عورته وان كان المال قيمة الثوب مما فيه شبهه لان كشف العورة حرام بيت وستر العورة واجب والمال المشتبه الى الان ما اتضح لنا حله من قرنته ففي هذه الحال هو بمذابة المضطر هذا معنى قوله ولا يشتري الثوب للتجمل من الشبهه اما اذا كان الثوب للحاجة وللضرورة فلا بأس قال وتوقف في حد ما يؤكل وما يلبس منها يعني ما هو المقدار؟ توقف الامام احمد في بيانه لانه رحمه الله يرى ان هذا المال مال الشبهه بمذابه مال المضطر بمذابة لحم الميته يؤخذ منه بقدر الاضطرار وقال في التمره يلقيها الطير لا ياكلها ولا ياخذها ولا يتعرض لها لاحتمال ان تكون محرمه في حقه من مال الصدقه وهو ممن لا يجوز له أن يأكل من الصدق وقال الثوري في, في الرجل يجد في بيته الافلس والدراهم قال أحب, أن قال أحب الي أن يتنزه عنها يعني لا ياخذها يعني إذا لم يدري من أين هي وكان بعض الصلف رحمهم الله لا يأكل إلا شيئا يعلم من أين هو ويسال أنه حتى يقف على أصله يعني أن هذا حلال قال وقد رؤيا في ذلك حديث مرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن فيه ضعف وهذا الحديث يروى عن امراه تكنى بأم عبد الله أنها بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلبن وهو صائم في يوم شديد الحر فلما جاءه الرسول بهذا اللبن سأله من اين هذا اللبن وطلب منه ان يعود ويسأل المرأة من اين جاءت بهذا اللبن فقالت انها حلبته من شاة لها فجاء الرسول واخبر انها حلبته من شاة لها فامره ان يسألها مرة اخرى من اين لها هذه الشات. فلما بينت انها اشترت هذه الشاة من مالها وانها تملك هذه الشاة شرب صلى الله عليه وسلم من هذا اللبن لكن الحديث كما ذكر الامام الهيثمي رحمه الله ان فيه ضعف لانه من روايه ابي بكر بن ابي مريم والحديث رواه الطبراني في الكبير ورواه ابن حاتم في كتابه التفسير ورواه ابن الأذير في كتابه أسد الغابة يعني عند ترجمة هذه المرأة التي تكنى بأم عبد الله أخته شباد بن عوس قال إنها بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضح لبن عند فطره وهو صائم وذلك في طول النهار وشدة الحر فرد إليها رسولها أنها كان لك هذا اللبن يعني من أين لك هذا اللبن فقالت من شات لي فرد إليها رسولها يعني مرة أخرى أنها كانت لك هذه الشات فقالت اشتريتها من مالي فأخذه منها فلما كان من الغد أتته أم عبد الله يعني أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بعثت إليك باللبن مرسيه لك من طول النهار وشدة الحر فردت الرسول فيه فقال لها بذلك أمرت, بذلك أمرت الرسل حيث يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا بذلك امنت الرسل الا تاكل الا طيبا ولا تعمل الا صالحا لكن هذا الحديث كما رايناه حديث ضعيف ولذلك اشار اليه الامام بن رجب بقوله وقد روي في ذلك حديث مرفوع الا ان فيه ضعفا وقوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حماء وإن حمى الله محارمه هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن وقع في الشبهات وأنه يقرب وقوعه في الحرام في الحرام المحض وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسأضرب لذلك مثلا لما قال فمن اتقى استف... الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام قال وسأضرب لذلك مثلا ثم ذكر هذا الكلام الراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المحرمات كالحمى الذي يحميه الملوك وقد مر بنا معنى الحمى الحمى أصله مكان يتوافر فيه المرعى يكسر فيه الرعي مكان ينبت فيه الكلة ينبت فيه الحشائش وكان الناس من زمن الجاهلية الملوك والأولاة يبحثون عن أفضل أماكن الرعي فيحجزونها لأنعامهم ويمنعون غيرهم أن يرعى فيها يستأثرون بذلك ولما جاء الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم حما النقيع لكنه حماه لابل الصدقة لا لنفسه صلى الله عليه وسلم يعني للابل التي تجمع من الصدقات ويؤتى بها الى المدينة قبل ان يقسمها تكون في هذه المواقع ماكل لترعى وقد حمى عمر رضي الله تعالى عنه كما حمى عثمان رضي الله عنه لخيل الصدقة ولخيل الجهاد في سبيل الله يعني التي تعد للجهاد كانوا يحمونها لها الحماء فيمنعون غير هذه الإبل أن ترعى فيها ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل لأن الناس في ذلك الزمان يعرفون معنى الحمى ويتحرجون من الرأي فيه لأن من يرعى في حمى الملوك يؤاخذونه على ذلك وربما أخذوا هذه الدواب ربما أخذوها وربما صادروها عقوبة لمن يرعى فيها فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا بالحدود الشرعية وأن من يقع في المعاصي مثل الذي يقع في الحما فكما أن من يقع في الحما يعاقب كذلك من يقع في المعاصي يعاقب قال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 المدينة النبوية اثني عشر ميلا حما محرما وقوله حما يعني هذا اللفظ الغريب لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة ولم تكن هذه الاثني عشر ميلا حما بحيث يترك رأي ابن الصدقه فيها لا وإنما كان النبي حرمها كما حرم إبراهيم مكة يعني إن الله تعالى حرم كلا من مكة والمدينة وحرموا المدينة ذكر أنه 12 ميلا يعني هذا في مساحته 12 ميل من كل جهة من ناحية الشمال والجنوب وقد عرف حرم المدينة ما بين ثور وعير وحرم المدينة من حيث الشرق والغرب ما بين اللابتين يعني الحرتين ومن اهل العلم من يذكر ان للمدينة حرمين حرم الشجر وحرم الصين أه؟ والميل يقول ما مقدار الميل الميل مقداره 1600 و9 متر مربع متر طولي قال حول مدينته 12 ميلا حما محرما لا يقطع شجره ولا يصاد صيده لكن هذا, هذا حرام للمدينة أو حرم للمدينة وليس حمن كما ذكره هنا قال وحمى عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان رضي الله تعالى عنه أماكن ينبت فيها الكلأ لأجل ابن الصدقة مثل الربذه وغيرها من المواطن التي كانت قد حماها الأمراء لإبل الصدقة ولإبل الابن التي تهيى وتجهز للجهاد في سبيل نعم ها طبعا يعني تمطلق من, من وسط المدينة وكان الحرم يمثل المركز والنقطة في المدينة قال والله عز وجل حما, المحرم حما هذه المحرمات ومنع عباده من قربانها وسماها حدودا قال تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وهذا فيه بيان أنه حد لهم أنه حد لهم ما أحل لهم وما حرم عليهم فلا يقرب الحرام ولا يتعدوا الحلال ولذلك قال في آخر في آية أخرى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون يجعل من يرعى حول الحما وقريبا منه جديرا بأن يدخل الحما ويرتع فيه فكذلك من تعدى الحلال ووقع في الشبهات فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة فما أخلقه أو فما أخلقه بأن يخالط الحرام المحبة ويقع فيه وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن المحرمات وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا حتى لا ينقاد إلى الوقوع في الحرام. قال وقد خرج الترمذي وابن ماجا من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه.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 وقال الحسن يعني البصري رحمه الله ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام وقال الإمام الثوري وهو من علماء التابعين إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى لأنهم اتقوا ما لا يتقى قال وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إني لا أحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها وقال ميمون بن مهران لا يسلم, الرجل لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال وقال سفيان بن عيينة لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. وقال سفيان بن عيينة لا يصيب عبد حقيقة الإيمان يعني لا يكون مومنا كاملا حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال يعني يترك شيئا من الحلال. لا يأتي يترك شيء من المباح لا يفعله من أجل أن يتأكد ويتحقق من ترك الحرام هذا معناه ويستدل بهذا الحديث ويستدل بهذا الحديث يعني حديث إن الحلال بين والحرام بين من يذهب إلى سد الذرائع يعني من علماء الفقه والعصول الذين يقولون بباب سد الذرائع يعني انهم يتركون الشيء الذي يوصل الى الحرام يحكمون بحرمته لان ما قارب الشيء يأخذ حكمه فلذلك قالوا بسد الذرائع قال ويستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها لأن الوسيلة تأخذ حكم الغاية ويدل على ذلك أيضا من قواعد الشريعة تحريم قليل, قليل ما يسكر كثيره وتحريم الخلوه بالاجنبيه لأنه وسيلة إلى الوقوع في الحرام وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سدا للذريعة يعني التي تؤدي إلى ما يفعله من يسجد ومن يصلي للشمس وللقمر لأنهم يتحينون ذلك الوقت فيؤدون الصلاة قال وبعد العصر سد الذريهات الصلاه عند طلوع الشمس وعند غروبها ومنع الصائم من المباشره اذا كانت تحرك شهوته حتى لا يقع في المحرم فيؤدي الى فطره ومنع كثير من العلماء أو منع كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرتها وركبتها إلا من وراء حائل حتى لا يقع في المحرم فيباشرها أو يطأها وهي حائض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الحائض من نسائه أن تعتذر كما كان يامر امراته اذا كانت حائضا ان انت تتذر فيباشرها من فوق الايزار كل هذه أمثلة ضربها المؤلف ليبين ان هذا الحديث يصلح ان يكون اصلا لما يسميه الفقهاء والاصوليون بسد الذرائع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 ويردون فيها حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع على أهل المواشي أن يحفظوها ليلا وعلى أهل الزرع أن يحفظوا زرعهم نهارا أن يحفظوا زرعهم نهارا فلو خرجت الماشيه لترعى بالنهار ودخلت في الحقول وفي المزارع بالنهار فاصحابها لا يضمنون شيئا